إذا جلزلت الأرض جلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس أشتاتا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا يروع أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا اللي يروع فمن يعمل مثقال ذرة خير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 إذا ززلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أفقا لها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث وأخبرها بأن ربك محالها يومئذ يصدون الناس أشتاتا يروى ما فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ